ب س م الله الرحمن الرحيم ي س أ ل و ن ك ع ن ا ل أ ن ف ا ل ق ل ا ل أ ن ف ا ل ل ل ه و ا ل ر س و ل ف ا ت ق و ا ا ل ل ل ه و و أ ص ح ا ذات ب ي ن ك م و أ ط ي ع ا ل ل ه ورسوله إن كنت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 وما جعله الله إ ل ا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله إ ن الله عزيز حكيم إ ذ يغشيكم النعاس أ م ن ة منه وينزل عليكم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 و م ن يشاقق الله و ر س و ل ه ا ل ن ا ل ل ه ش د ي د ا ل ع ق ا ب ذ ل ك م ف ذ و ق م الاسلاميه يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا إ ل ا متحرفا لقتال او متحيزا إ ل ى ف ئ ة فقد باء بغضب من الله وماواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم, فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبليا المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم ذلكم و أ ن الله موهن كيد الكافرين